فلا مظلل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محتفته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحباب الكرام تنamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumhimidi kwa sifa zake zote nzuri alizo nazo kwa kutuwezesha kuweza kukutana tena mara nyingine katika silsila ya vikao hivi vya taalim na hizi durusi elimia baada ya muda mfupi ambao tulikoo tumeotoa walikizo A, watu ambao walikuwa na shughuli zao na safari zao ili waende wakakidhi haja zao Kwa hivyo mnyezi mgo subhanu wa ta'ala Tuna mshukuru alietuwezesha Kueza kukutana tena hapa na nyingi Mara nyingine Bada ya muda mfupi Hili tupata kuendeleza Urafi huu wa mtume alaihi salatu wa salamu Aliotuwachia Wa kufahamu wahi Wa Allah subhanu wa ta'ala Na mafundisho ya mtume alaihi salatu wa salamu kikao chaleo kitakuwa ni kikao cha kwanza baada ya likizo hiyo uh, likizo hii ambayo nimeitaja iliyofupi na tutarudi katika ile hadithi ambayo ilikuwa tumeanza iliyoko katika kitabu cha riyadu salihin wale walioikuwa na sisi kabla ya kutoka katika likizo hiyo au kuingia katika hayo mapumziko wanakumbuka kwamba tulisimama katika hadithi ya 12 ya kitabu cha riyadu salihin ambacho kit ni kitabu cha hadith kilichotongwa na mwanachuoni al-Imam an-Nawawi al Sharafuddin Zakaria rahmatullahi taala alayh ndania kitabu hichi hii au hii hadithi ya 12 ilikuwa ni hadithi ambayo tulikuwa tumeanza katika kikao hicho cha mwisho na hadithi hii kwa hakika ni hadithi ya mwisho iliyoko katika mlango wa ikhlas Munafahamu kwa mba kitabu cha riyadu salihin Mtuunzi wa kitabu hichi imamu nawawi Ame kitunga kwa mfumo wa vitabu Na chini ya kila kitabu akaweka milango Kwa hivyo milango wa kwanza au kitabu cha kwanza Mba chune kitabu cha utangulizi Milango wa kwanza ni milango wa ikhlas Milango huwa kwanza tumeanza kusharehesha tangu mwanzo wa darsa hizi za hadithi baada ya kumaliza kitabu cha al-40 na leo tumefika katika hadithi ya 12 ambayo ni hadithi ya mwisho katika kitabu cha mlango au kitabu cha mlango wa ikhlas tukimaliza mlango huu bi mashiatil maula aza wajal tutaingia katika mlango au kitabu kinachofuata ambacho ni kitabu at-tauba kwa hivyo leo tunamaliza ikiwezekana pengine si leo au labda darasa itakayokuja kwa sababu hadithi hii tulionayo ya 12 ni hadithi ndefu na kila hadithi hiyo ndefu kwa hakika maneno ya mtume aleyhi salatu wasalam ni maneno mazuri yale na mafundisho mengi sana ndani yake na mnajua kwa mtume wetu aleyhi salatu wasalam amepewa jawamiul kalim kwa hivyo kila maneno yake yakiwa ni marefu yanakuwa ni mazuri zaidi kwa sababu ndani yake tunapata faida nyingi na tunapata mafundisho mengi zaidi kwa hivyo ndani ya hadithi hii insha Allah taala tutaweza kusharehesha Uh, yale ambayo mwenye zingu subhanu wa ta'ala atatuwezesha kuye zungu mzia tulianza kufungua hadithi ya kuminambili katika dharasa ya mwisho kabla ya uh, likizo hiyo fupi tukasema hadithi hii inaanza ifuatavyo kama libotaja imam wa nabawi an abi ya abdil rahman abdillahi bin umara radhi allahu anhuma ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوا فانحدرت عليهم صخره من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم Hii ndio sehemu ya kwanza ambayo tuliifungua na, na tulianza kuisharehesha katika ufunguzi wa hadithi hii. Na kama kaida yetu mnajua kwamba hizi hadithi zote tunazozisoma tunaziregesha katika asili. Kwa sababu kitabu cha Imam Nawawi, Sharia al-Salihin sio kitabu cha asili cha hadithi. Ni kitabu ambacho Imam Nawawi amekitunga kutokana na vitabu vingine vya hadithi. Kwa faida ya wali wa somi, talabatil ilim Na faida ya wali wa naufatilia, fatilia, mambo ya hadith Ni muhimu kuzirigisha hizi hadith katika asli Ya vuitabu vyake vya asli Kwa hivu hadithi hii Ya Abdillah ibn Umar, radhi Allahu anhuuma Mwishu wa hii hadith imamu nawi amesema mutafakun alayhi Na nyii munajua wali wa soma hadithi Kwa mba tamkula mutafakun alayhi maana yake yake al-Bukhari al-Bukhari al-Bukhari Bukhari na na na na imam muslim muslim muslim kutoka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa asli asli moja moja kusema rawahu wa haya mara mara ni ukirudi ukirudi hadithi hadithi hadithi hii hii hii ibn ibn ibn Umar Umar hivi kija katika sahih utaikuta inatoka Umar na ukenda kwa sahih muslim utaona hadithi hii inatoka vile vile kwa abdullahi ibn umar dio maana imam nawawi akasema mutafaqun alayhi mabhath ya kwanza vile vile kama kawaida tunakwenda katika takhrij ya hadithi katika takhrij ya hadithi kama tulivyowatajia hapo awali tunarejesha hii hadithi katika vitabu vya asli kwa hivyo tu ni muhimu kujua hadithi hii imam al-bukhari ameipokea wapi Na hadithi hii vile vile imam muslim Hamepokea wapi Tunataja manino haya Kwa haraka haraka Kama murajaa, revision Kasabu tumekusha kuyataja kule nyumu Lakini muhimu tuataji Hili tuunganisha manino yaleo na yale Yali opita, darasa yali opita Hili famu zetu Zipate ku, ku, ku, ku, kusimama Sao sao Imam al-Bukhari Hamepokea ya hadithi hii Katika kitabu al-ijara Kitabu al-Ijara Kama tulivyo taja Wale wakua nasisi wanakumbuka maninohai Kitabu al-Ijara Babu Manistajara ajiran Fataraka al-ajiru ajra Babu manistajara ajiran Fataraka al-ajiru ajra Kwa bukenda katika sahih البukhari Chinia kitabu cha-Ijara Kitabu cha-Kukodisha Au kuajiri watu Chini ya kitabu hicho, Imam al-Bukhari akaweka mlangu, akauita Babu manista al al ajara al-ajira, fatara ka al-ajiru ajara Mlangu, wa yule ambaye anamuandika mtu kazi, aka muajiri Halafu yule muajiriwa, aka wacha kazi, aka endazake, aka wacha ujirawake Hukumu yake na kuwa vipi Ndiyo chini ya mlangu uo, Imam al-Bukhari akaweka hadithi Sana diyake, muna kumbuka كما لويته حاجه سكو هيو tukasema Imam al-Bukhari anasema hadathana man akwa pia wanafunzi al-hadith hadathana akuna mtu anakumbuka sana eh ahsanti hadathana Abu al-Yamana ahsanti umay umaynu kulo احسنت حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب احسنت عن نزوري عن نزوري عن, عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي دي اسناد البخاري دقيته هפה ما ينقولوا لكن انا في اكماليك حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن زهري عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ايه ده اسناد البخاري على فوا هو وكزي tukwaeleza ni kina nani ابو اليمان tukasema huwa الحكم ابن نافع الحكم ابن نافع البهراني قال حدثنا شعيب شعيب ني شعيب ابن ابي حمزه الوموي قال حدثنا زهري زهري هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم ابن عبد الله سالم ابن عبد الله نججوكه عمر ابن الخطاب سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب هو سالم ابن عبد الله امهpoke hadithii towa kwa babake ambaye ni abdullah ibn umar abdullah ibn umar amepokea hadithii towa kwa mtume alayhi salatu wa salam hada huwa isnad al-bukhari muslim amepokea hadithii hii chini ya kitabu cha kitabur riqaq كتاب الرقاق باب قصه اصحاب الغار ثلاثه والتوسل به صالح الاعمال قصه اصحاب الغار الثلاثه والتوسل بصاحب بصالح الاعمال وكان في صحيح مسلم وكيفونوا صحيح مسلم حديث هيو تايطى تحت كتابو تاع رقاق ملانغو انهو ييتوا باب قصه اصحاب الغار الثلاثه ya kisa cha wale watu wapango watatu na na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa amal njema isnadi ya imam muslim amesema hadathani man ahsant muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq jina la tatu wako wengi muhammad ibn ishaq al-musayyib muhammad ibn ishaq al-musayyib قال حدثنا انس ابن مد ابن عياض احسنت عن ومساوى اسناد عن موسى بن عقبه عن موسى ابن عقبه عن ها عبد الله قبل يا عبد الله ابن عمر بكم وجه مواجهه عن موسى ابن عقبه عن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر بين يا موسى بن عقبه وعبد الله بن عمر نافع نافع يلي قارئ من قول موالي القراء قراء القران نافع بن عبد الرحمن المدني ها هو له روات وامام مسلم ووبكيزه امام مسلم وحديثي خلاص توكaengia katika sharhi ya hadithi hizi ni hizi ni takhrij ya hadithi hii na haya maneno tumekwishapoyataja darasa iliyopita sharhi ya hadithi Tume عليه الصلاه والسلام anasema in talaqa thalatha tunafarin mimman kana qablakum walitoka watu watatu miongoni mwa wale watu waliokuwepo kabla yenu Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari anasema ma waqaftu ala ismi ahadin minhum si sijapata pala popote panapoeleza majina yao kwa hivyo hayajulikani majina yao wala majina yao si muhimu ndio maana Mtume عليه الصلاه والسلام pia na yeye apo ya taj. Lakini imekuja katika baadhi ya riwaya riwayat kama riwaya ya Imam at-Tabarani kwamba hawa walikuwa ni watu wa Bani Israili. Kwa hivyo riwaya nyingine inasema in tala thalatha tunafarim mimman kana qablakum min Bani Israil. Miongoni wa watu wa Bani Israil. Hata awahumun mabitu ila gharin fadakhulu. Ilipofika wakati wa jioni wakaingia katika pango. Ili wajistiri mle ndani. Uh, Wakae Mpaka siku ya pili wa toke wa indele na msafara wao Walipuingia katika pango Fanhadarat alayhim sakhra Mina aljabali Jiwe kubwa likaanguka Toka kunye juwe ya jabali Likaja, lika promoka chini Fasaddat alayhim ulgar Jiwe lile lika wafungia Mlango wa lile pango Wakitaamaka Wakawana hawana Paala pa kutoka Fakalu wakasema innahu la yunjiikum min hadhihi sakhra hakika hakuna kitu kichochete ambacho kitawasaidieni na kutoka kutoka kwenye pango hili illa an tad'u allaha bi salih ahmalikum isipokuwa mumoombe allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mambo mema ambayo mumoyafanya kabla ya kuendelea mbele kuingia katika yale mambo ambayo watayataja hawa vijana watatu au hawa watu watatu ilivyokuja katika hadith Tukasmama katika ibara hii Na kuanza kuhichambua Na kutuwa faide ilio kundani yake Na tukakuta kwa mbandani Ya ibara hii Kuna funzo kubwa ambalo tunafundishwa katika sunna Ambalo ni funzo Nina ambatana na, na somo la aqida Somo la aqida ya muislamu Somo la tauhidi Funzo la nyewe ni funzo la atawassul Masala au mambo ya na usiana na mambo ya atawassul Nipo hapo tukasmama katika mlangwa atawassul Tuka ingia ndani, tuka zama, katika mambo ya tawasul Ingawa, atukumaliza atuku Kwa hivyo leo, inshahadha, tamaliza Masala haya ya tawasul, yote mupate kuyafahamu vizuri Nikisha maliza, mambo haya ya tawasul Nitasimamisha kijana moja, aje afanye uh, mulakhas Summary, ya haya maneno, sabu ni maneno muhimu Ni maneno muhimu yanawa ambatana na akida Kwa hivyo, munisikize vizuri, asa wale vijani Musikize vizuri, kabisa na kwa makiri katika katika katika katika fahamu fahamu zao a, Ili ya ya kukita hizo Maana lughatan. Maana lughatan lugha lugha kiarabu yake ni Yukalu inasemekana Fulani fulani na kitu ಲಿ ವೀಹಾ ಕ್ರೋಬಿ na kitu fulani ay, والتوصل شرعا نتوسل ككتك شريعه ككتك علم يا عقيده ككتك علم يا كشريعه معناه يعني التقرب الى الله تبارك وتعالى ني كجرميشا مع مولا سبحانه وتعالى كجambo ambalo lafa au kwa jambo ambalo halifai yote hii inaitwa tawassul tutakuja kufafanua wa huwa nauan na hii tawassul ni aina mbi aina ya kwanza at tawassul al mashru' Aina ya pili ni atawassulu al-muharram Au al-mamnuo Tawassul ya aina ya kwanza Ni kujukurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala Ambako kuna hitwa atawassul al-mashruo Ni atawassul iliyo inayo kubalika katika sharia Inayofaa Ini aina ya kwanza ya atawassul Aina ya pili ya atawassul Ni atawassul al-muharram Au al-mamnuo Ila na yukatazo Ambayo haifaae هي التوسل اين لا يwanza ambao ni at-tawassul al-mashru' chini yake inavigawanyiko bifuatavyo aina mbalimbali ya tawassul ambazo zote zinaingia katika tawassul al-mashru' aina yawanza ya at-tawassul al-mashru' al-naw' al-awwal huwa at-tawassul bi asma' illahi subhanahu wa ta'ala wa sifati ni kujurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kwa kwa majina yake matukufu Na kupitia Tukufu tawassul tawassul tawassul Tawassul, ya ya Ya aina inayofaa kuonesha kwamba kuna inafaa Ni aya katika surati Ha? La Kabla ಅವಸ್ katika ಆಮಾ سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هي آية ندليل يقوم بقول نتوصل المشروع أم بأي الله سبحانه وتعالى أنا يكبالي ديو مانا أنا, أنا وانبيه واميني سوت سيس واميني فنانبيه وإن يمولي واميني ممكن الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة نمتفوته na muangaliye wasila au jambu amalu li tawakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hini dalil am ina yukusanya tawassul zote ambazo ni mashurua kasa tukija katika hizi tawassul ambazo tumizitaja aina ya kwanza ni atawassul bi asma Allah wa sifat dalil ya hit aina hiya tawassul dalil ya ke ni aya ili yukua katika surat al-a'raf hiya li yutaja hapa nugetu Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha hi ba katika biha ni ba ya kujikurubisha yani allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri subhana w hivyo mnapomomba mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala mumombe kwa hayo majina mazuri hii ni dalili ya kudhibitisha kwamba aina ya kwanza ya tawassul inaitwa at-tawassul biasma'illah سبحانه وتعالى وصفاته. من دليل كتاب القران. دليل كتاب السنه ذا متوم عليه الصلاه والسلام ما اخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر بالكهف اذا كربه امر قال Ya hayu, Ya ya Hayyu Tume salatu wa wa Alikuwa Alikuwa na na Na na jambo Jambo Jambo Jambo jambo zito shida kwa Kwa kwa kwa Allah Allah ta'ala ta'ala mambo mawili la la kwanza majina Majina yake Mazuri pili sifa zake Allah wa majina, ni Hayyu ya qayyum sifa bi rahmatik kalaf anasema astaghif na kuomba ghafu na kuomba msaada unipe msaada tume عليه الصلاه والسلام kana yastaghifu bi rabbi alikom tume عليه الصلاه والسلام akiomba msaada msaada wa kuondoa dhiki na kuondoa shida kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja vile vile katika dalil inayo zinazothubutisha tawassul kupitia kwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni aya iliyo kwa katika sura an-naml Mola subhanahu wa ta'ala anasema kupitia au katika hikaya ya kuelezea yale maneno aliyokuwa akisema Sulaiman alayhisalam anasema qala rabbi au zighni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فلهو <تصفيق> سليمان عليه السلام vile vile alipoelekea kwa mola wake baada ya kuona ile neema ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amempa neema kubwa hakuna mwanadamu mwingine aliyepwa neema yakoelewa lugha za za viumba vya Allah Subhanahu wa ta'ala ambazo hakuna mwanadamu anaweza kuzielewa كما لغه يا چونغو الي postcssia اللغه الا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انمت علي وعلى والدي وا ان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فايوه هي ني توسل وجكوربيشا مع الله سبحانه وتعالى kupitia kwa majina yake au kupitia kwa sifa zake na hii ni tawassul mashru' inatakiwa mwislamu anapoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala atumie majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mengi unapotaka kuomba rizqi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ni Razzaq kwa hivyo anamwambia ya Allah ya Razzaq ruzqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi unapotaka kuomba rahma unaomba Mwenyezi Mungu ya Rahman ya Rahim irhamni unapotaka kuomba maghfira unasema ya Ghafar يا تواب تب علي يا غفار اغفر لي كوف haya ni majina ya Mola subhanahu wa ta'ala kila jina lina mnasaba yake tunalitumia unapotaka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo muislamu anavyotakiwa anapomuomba anakujerubisha kwa Mola subhanahu azza wa jalla aina ya pili ya tawassul ni atawassul bi al-iman والعمل الصالح التوصل بالايمان والعمل الصالح كيجkurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa iman na mambo au matendo mema dalili yakojkurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa iman kwa haya ni mambo mawili kuna iman jambo la pili ni amal salih انغاوا aya mambo mawili ni mutalazimani liana al-iman qaul wa fi'l wa i'tiqad kwa hivyo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil iman dalili yake ni kama aya ya Allah subhanahu aya alipoahitaja Mola subhanahu wa ta'ala fi surati ali imran rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban wa qina adhaban nar inna amanna wale wale wajawema wanapoelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanamwambia ewe Mola wetu sisi tumeamini na kutokana ini Kutokam, nar, pushe, na kwamba sisi tumeamini hii ni tawassul sasa kutoka kutokana na kwamba sisi tumekuamini fal fir lana kwa hivyo tusamea waqina adhaban nar na utuepushe na adhabu ya moto wa jahanna aya nyingine katika sura ali imran vile vile rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liliman an aminu bi rabbikum fa amanna baada ya huo utangulizi wa iman na hii tawassul sasa inakuja maombi rabbana faghfir lana dhunubana kwa hivyo haya ni maombi ambayo mja moema anaje kurubisha kwa allah subhanahu wa ta'ala anamwomba mwenyezi Mungu maghfirah anamwomba mola wake tauba Lakina anachanguliza haponyuma Tawassul bil iman Kama nabiotfundisha mwenyezi mungu katika Aya hizi ambazo tumajisoma Kwa hivu unapo muomba mwenyezi mungu Subhanu wa taala maghfira Inapendekeza kutanguliza Tawassul bil iman Umambie mola kwamba mimi nimeamin Na kutokamana na imani yangu hii Kwamba nimekuamini kwa Na kuomba unisame Na kuomba unisame مولا سبحانه وتعالى دي anaitfundisha maneno haya katika Qur'an. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. التوسل بالعمل الصالح. kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa amal saleh dalil toka kwa nje qur'an allah subhanahu wa ta'ala nasema katika sura al-baqarah wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim haya ni maombi ibrahim alayhi salam anaomba kwa mwolawi lakini kabla ya maombi kuna amal saleh ambao yameingia ile amal hii saleh ewe ni tawassul kwa maombi ya Ibrahim alayhisalam waidh yarfau Ibrahim alqawaid min albayt wa Ismaeel wakati Ibrahim pamoja na mwanawe Ismaeel walipokuwa wanasimamisha qaida na misingi ya ya alkaaba walipokuwa wakijenga pamoja yeye na mwanawe walisema maneno hayo sasa tazama hapa uhusiano baina ya amal saleh pamoja na maombi ambayo Ibrahim aliyepeleka kwa mwala wake kumwambia rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim napaka mwisho wa maombi rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub'alaina napaka mwisho wa dua hii hii ni dalili ya kwamba muislamu anatakiwa aliyetawassul bil amali salih wakati anapoelekea kwa mwala wake na kujurubisha دليل في كتاب السنه يا كما ينفع ان ينpendekiza المسلم انو يلتجهوا مع مولاه و يطلبوا يتاغوليز اعمال صالحو الذي عمله في كتاب السنه ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر حديث جاد ما هو الحديث ها حديث الباب احسنت احسنت ابو محمد حديث الباب Hadithu al-Bab ni hii hadithi ambayo tulunao za saifi Hii hadithi ambayo tumi alayhi salatu wa salam Anasema intalaka thalata tunafari mima inkana kablakum Hatta awahumul mabitu ila gharu Kwa hivu hii ni hadithi dalil Inayo simama na kuthibitisha Ya kwamba inafaa na inatakiwa muslamu Anaputaka kumuomba Allah subhanu wa ta'ala Jambo atanguliza amal salih Kwa vuhawa watu watatu Walpukua katika hii ziki nahii lijanga na hii shida wote waliyekielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakatanguliza amal saleh mmoja akasema alitanguliza amal saleh amal yake saleh ilikuwa ni birrul walidain tutakuja kueleza wa pili amal yake saleh ilikuwa ni aliffa ataaffuf min azina walihsan kujihifadhi amaje hifadhi na zina hako zina Wabuhi ni amal salih Aloifanya kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala Haka jitanguliza na mwala subhana wa ta'ala Haka pokea maumbi hae Watatu Haka jitanguliza kwa Allah subhana wa ta'ala Na amal yake salih ilikuwa ni alwafa Alwafa ni kumlipa mtu wema Mtu ambaye makufanya kazi Mtu alia kufanya ihsan Mtu alia kufanya wema Na wewe ukamlipa wema Basi, ukifanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Hiyo ni amal salih Unaweza kumambia mwenyezi mungu Ya Rab, mime ni meifanya amal hii salih Kwa ajili yako Kwa hivyo na kuomba Unitoe katika matatizo haya leonayo Na hii ni tawasul Ambayo Allah subhanahu wa ta'ala metuamrisha Tuitumia katika Qur'an Ya ayu aladhina amanu takuullaha Wabtagu ilayhi alwasila Hii ni dalil minasunna Kwa hivyo haya اه مambo ambayo tumeyataja al-iman wa tawassul bil amal salih yote yanarudi dalili yake katika Qur'ani na katika sunna za mtume alayhi salatu wa salam hazi na mushkil ndani yake aina ya tatu ya tawassul ni at-tawassul bidu'a ibadillah min al-anbiya'i wasalihi ni kurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa dua ya mitume au dua ya waja wema kupitia kwa dua ya mitume au dua ya waja wema maana maneno haya ekhwan ni kwa hii aina ya tatu ya tawassul ni kama muislamu vile vile inafaa na anaruhusiwa katika tawassul kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ende kwa mja wa Mwenyezi Mungu katika viombe vyake wanadamu halafu amwombe yule mwanadamu amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huyu mwanadamu si mwanadamu yeyote awe minal anbiya miongoni mwa mitume yani mtume akuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala akuombe maombi au katika waja wa wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dalil ya maneno haya من القران الكريم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Daliili hii ni Ithmat na ushahidi Wa kwamba ma nabi wa Allah subhanu wa ta'ala Wa naweza kuwa umbea waja dua Na maghfira, na msamaha Na kutokana na manzila yao Na kutokana na kwamba wawo Ni waja bale ya mwenye zungo subhanu wa ta'ala Watukufu Mwenye zungo subhanu wa ta'ala anawapa Na nakubali towassul yao Ya kuwa umbea waja wingine yao Maneno na na sikizo kwa Kwa kwa kwa kwa makini sababu ni ya ya akida Bila kuyafahamu undani vizuri Unaweza kutatizika Tunasema bidua lah, kupitia kwa ya wa nabi. Sasa, nabi Allah kupitia waja wa wa ta wa ta'ala Sasa ಮನೆ wa ta'ala ಮನೆ na anaweza ಅಂಬೆಯ kushahid aya hii iliyo katika sura an-nisa fastaghu wastaghfar lahum ar-rasul na mtume عليه الصلاه والسلام awombe msamaa na ziko aya zingine nyingi tukenda katika sura at-tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum na aya zingine kama hizo sasa mane no haya yenasimama juu ya haya ambayo tumeyataja bimaana nabii anamuombea mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wakati wale mtume walipokuwa yuko hai walikuwa ni masahaba wajaao watakuwa ni masahaba sahaba tu rasulillah radhiyallahu ta'ala alaihim jami'an sasa hivi tukizungumza maneno haya litakuwa hili fungu la ambia hakuna sasa hivi tukizungumza maneno haya litakuwa hili fungu la ambia hakuna kwa sababu ambia nabii alipokuwa hai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia wastaghfar lahum ar-Rasul sasa hivi mtume hayuko tena hai ili atuombe msamaha au atuombe maombi imebakia fungu la pili fungu la pili ni ibadillah wasalihiin wale waja wa Mwenyezi Mungu wema mja wa Mwenyezi Mungu mwema ambaye yadhharu minhu salah au zahiruhu salah nje yake anaonekana kwamba ni mja mwema tabia sisi hatujui ilmu al-ghaib wa ibn yake anaonekana ni mja mwema wa yurjam innahu ila tawajja ila allah azza wa jalla qabila allah duaa inatarajiwa kwamba mja huyu adha wa taelekea kwa allah subhanahu wa taala kutokana na ndhari yake ambayo ni ambayo ni dhahir ya salah na dhahir ya khair na dhahir ya tuqa muislamu anaruhusiwa anafa anaruhusiwa anafa sisemi kama na wajibika aina hosiwa na anafa kwenda kumwomba mjaw huyu amwambie niombeewe inaonekana kwamba ni mjamaa niombee Allah subhanahu wa ta'ala ili na mimi anipe hivi au anipe hivi au anipe hivi dalili ya kudhibitisha kwamba unaweza kwenda kwa mjamaa na ukamwomba dalili ya fungu la kwanza ambea tumelitaja في الكتاب القران في السنه نلقىه في حديث البخاري ومسلم وغيره وغيرهما من كتب السنن جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ها فادعوا الله ايش ان يغيثنا احسنت فادعوا الله ان يغيثنا قال كوج عربي siku nyingine kwa mtume aleyhi salatu wasalam akiyo msikitini arabi za... Kis hapa, ni mtu anayekaa kule katika zile sehemu za unazitaja vile Kiswahili eh mashambani eh bashago bashago hai dogirano hapa anipaji na sija wahi kulisikiaatamka sema ushago mashambani hai wewe nafikiri ana misamiati mizuri ya lugha ya Kiswahili ku chago au mashambani. Almuhim ni kule zile sehemu ambazo si za mjini. Sasa hawa watu kawaida wanajulikana katika katika mafundisho ya sunna na katika mafundisho ya kisheria ni watu ambao mara nyingi mioyo yao ina giladha, wana jafaa. Kwa hivyo hawa hawana uslubu. Wanakuja mmoja kwa mmoja. Na yale mambo ya, ya ya ya ya utamaduni wa wa mjini huwa hawana. Kwa hivyo huyo arabi akaingia mmoja kwa mmoja kwa msikiti wa Mtume عليه الصلاه والسلام. Tumia kia ujua membak Amambia ya Rasulallah Hala katil amual Wankata hati subul Fadu an <tumye> ka, ispukua, Allah aniyogithana Ewe mtuma mnye zimgu Mali yetu Yani mifugo Mifugo yetu imiangamia Navyakula vimiangamia Vimekauka Nanjia zote zime katika Hakuna njia ispokuwa Tumia Allah subhanu wa ta'ala atulete mvua Tumia ndio pale Ka omba wa munyezimu subhanahu wa ta'ala ataremsha mvua kwa hivyo hii ni tawassul huyo arabi akatawassal kwa munyezimu subhanahu wa ta'ala kupitia kwa maombi ya mtume alayhi salatu wasalam tunje katika fungu la pili kama tulivyosema na kama mlivyofahamu kwamba fungu la kwanza hakuna la mtume alayhi salatu wasalam liante qad mat wa ma muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi ar-rusul afa imata او قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ آية المنقينة الله سبحانه وتعالى أنسيما وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَاجَ وَيْمَا دَلِيل يَاكِر الدليل ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس وقال <تصفيق> ان كنا نتوصل بنبينا فاسقنا واننا نتوصل اليك بعم نبينا فاسقنا عمر بن الخطاب بعده كون دوك متوم عليه الصلاه والسلام atika wakti wa khalifa waki alimuita ammiyaki mtume alayhi salatu wa salam al-Abbas ibn Abdal Muttalib akamuambia al-Abbas amuombe Allah subhanu wa ta'ala ataremshi mfuwa kwa hivu Umar akasema sisi tulikuwa wakatimtume alayhi salatu wa salam alipakuwa hai tulikuwa tukitawassal kupitia kwa mawombi ya mtume alayhi salatu wa salam ataremshi mfuwa lakini hivi sasa tuna tawassul kwa maombi ya ammi yake mtume ambaye ni alabbas kwa hivyo ewe abbas alikuwa akimuomba abbas amombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremsha mvua na alabbas alikuwa akinyanyua mikono yake akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha mvua hii ni tawassul biduaa salih tawassul biduaa salih ingawa katika hili fungu la mwisho ya ikhwan wengi katika wanazuoni akiwemo Sheikh Al-Allama Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayh anasema wa hadha al-sinf min at-tawassul nasaymu hiya at-tawassul at-tatu ya mushu wa in kana ja'izan pamoja na kwamba inafaa inauruhusiwa lakini nani la uhabbidhu mimi huwa siipendelei sana au siishjishi sana kuambia watu kwamba wafanye aina hii ya tawassul sababu yake ni kwamba ni vizuri zaidi na inapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja aelekee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja ushahidi wa maneno haya kaulu wa tabaraka wa ta'ala fi surati al-baqarah wa itha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i itha da'a nasona tafsir na nasema aya zote za Quran zilizokuja ndani yake wa itha sa'alaka au wa yas'alunaka جاوب ياك إن هذا فقل أو جاوب ياك إن هذا قل أيضا تزا قرآن زلزنا سؤال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض أيضا تزا يسألونك جاوب ياك ماذا نقول اسفقوا آيهي بك ياك آية إن يزمزيه kumuja au mnadamu kumuomba Mola wake Subhana wa Taala Mtume hakuambiwa kulli wa itha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib na kuna siri kubwa ndani yake aya hii inshallah ikifika wakati wake siku hiyo tutakuja kueleza chini ya darasa ya tafsir huko katika mosque Luther ndipo tunazungumzia tunapozungumzia tafsir ya suratul baqara bi mashiati llah ya azza wa jalla Kwa hivu al murad ya ikhwan ni kwamba Masala haya Hii sehemu ya mwishwa atawasul Anatakiwa mnja aileke moja kwa moja kwa mwenyezi mngu subhanu wa ta'ala Kwa moja na kwamba Wakati mungine mwanadamu man anaweza kuenda kwa mwanadamu mweziwe Ambaye anaonekana kwamba ni, ni, ni, ni mtu muema Au mtu alie na salah Au mtu alie na khiri Amuambie ni ombe mwenyezi mngu subhanu wa ta'ala Au ni ombe mwenyezi mngu anipehili Au anipehile ani ingawa inapendekeza zaidi na kwa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi mwanadamu huyo kuelekea kwake moja kwa moja kwa sababu Mwenyezi Mungu ana furahi pindi mja wake anapomwomba moja, moja kwa moja na kwa sababu zingine ambazo a, pengine si wakati wake leo kuzungumza kwa kirefu tuje katika sehemu ya pili ya tawassul ambayo ni atawassul al-muharram lakini nafikiri wakati wa adhan umefika فبعد الاذان التوسل المحرم الممنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أجهد أن لا إله إلا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله توصل يا إخوان ونزوني ونسيمة النوع الثاني من التوصل هو توصل المحرم الممنوع ني إلى توصل أم يعني محرم نحن حرميش نحن توصل المحرم هو التوصل بكل ما لم يثبت في كتاب الله عز وجل وصنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه عليه مما عدا هذه الانواع نتوصل او ننادامو kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo ambalo haliku thubuto katika Qur'an wala halikuja katika mafundisho ya Mtume Alayhi Salatu wa Salam wala si miongoni mwa haya mambo matatu ambayo tumeyataja kwa hivyo chochote ambacho hakimo miongoni mwa haya mambo matatu yaliyo simama juu ya dalili dalili imma min al-Qur'an او دليل من سنه نبينا عليه الصلاه والسلام فهو توسل محرم ممنوع هو نتوسل امباي نه حرام توسل يوتي امباي حيمو مiongoni mwa hivi vigawanyo vitatu tulivovitaj la huwa tawassul biasma'illah wala bi sifati wala huwa tawassul biliman wal amal salih wala huwa tawassul bidu'a عباد الله الصالحين يكون التوسل ما هو هاين من مهذه البيغاوىه vitatu فهذا توسل غير ثابت في كتاب الله ولا في سنه نبيه فهو محرم اما لانه شرك او لانه وسيله مفضيه الى شرك wa bohio itakuwa ni tawassul ambao ni muharram kwa sababu itakuwa ni tawassul ya shirki au ni tawassul kujikurubisha ambapo kuna kuna kuna njia inayoelekea katika shirki kwa mfano dhalik na mfano wa maneno haya at-tawassul bil amwat ni kutawassal kwa watu waliofariki watu waliokufa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa watu ambao wamekufa Kuna watu ambao wanaitakije kwa mioyo yao na wanatamka kwa dini zao na wanafanya vitendo ambavyo vinathubutisha ya kwamba wao wanajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kujikurubisha huko kunapitia kwa njia ambayo ni haramu Nenjia hii ambayo ni haram mfano wake kama kujikurubisha kwa watu ambayo wamekufa Hii ni tawasul ambayo ni muharra Kwa sababu yule aliekufa Hawezi kukusaidia kitu chochote Wala hawezi kusikia yale ambayo nawe mwambia الله سبحانه وتعالى اناسئها في سوره الاحقاف ايه 5 ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون نعم عليه الضياع زايد كمشدا يله امباي اني يموما باسنا الله سبحانه وتعالى من لا يستجيب له الى يوم القيامه يلى ان يمومب ن mtu au kitu au ni jambo ambalo haliwezi kumwitikia yale maombi yake mpaka siku ya kiyama pia hawezi kumwitikia milele hawezi kapsa kumwitikia fakaifa tad'u man la yastajibu lak wa idha husira an nas kanu lahum a'da' كفوا هي ايه ينثبتيشا pamoja na aya zingine nyingi kama ile iliyo kwa katika surah at-fatir wal ladina tad'unahu min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mas tajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir hizi dalil zote zinathbutisha yaqinan biljazm kwamba kile kinachoomba miongoni mwa masharti yake kiwe ni kitu ambacho kinasikia na akiwa anaweza kusikia awe anaweza kukuitikia yale ambayo unayoomba na kukutekelezea sasa yule aliyefariki kaifa yastajibulak kama anta bi-musmi'in man fil qubur Ndipo kuliko na matatizo Kwa bukuna watu Ambao dini yao Au madhehebu yao Au tarika yao Inawambia Kwamba maombi haina hii Au tavasul ya sampoli hii Iko Kwa bukuna watu wakaka Wakajitengezea tarika Balimbali Hizi tarika Zikapewa majina ya wale ma sheikh ambao walikuja na njia hizi ajili mbalimbali njia na khashbandia njia qadiria na nyinginezo na nyinginezo ukenda katika hizo njia utaona mambo haya ambayo nawaambia katika njia qadiria njia na khashbandia wana maombi katika maombi yao yatawasul wanasema wa bi sheikh abd alqadir aljilani wa mustafa albakri zil iqani بكل قطب من حمىك داني فقد تواصلنا بهم يا داني وازي وازي تواصل لهوا ما الشيخي امامه محتاجنا كHttpPutia مع الشيخ يا ما وشيخ عبد القادر الجيلاني نمجيو الشيخ عبد القادر الجيلاني يي ni mtu mwema ni mtu mwema msione kwamba ni mtu mbaya au kulikuwa ni mtu muovu la kana rajulan salihan aliman taqiyan wariyan رحمه الله تعالى عليه لكن ها بعد به. هو waliokuja baada yake ndio watu ambao walikuja wakampaka matope waka fatawassalu bi wana tawassal na kujarubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa huyu mja huyu ambaye nahsibu inda Allah azza wa jalla wallahu hasibu annahu kana rajulan salih na yamefariki wa mayed huwa mayed لكنهم يتوسلون به وبالشيخ عبد القادر الجيلان هو يوني وقوانس وبيلي ومصطفى البكري مجينا نتفى مصطفى البكري ذي الإيقان بكل قطب من حماك داني فقد توسلنا بهم يا داني ثم كشك توسلنا واتوويل نجي كل بيشك والله سبحانه وتعالى anna hadha hadha fi dhalik hawa ni ni ni watu watu watu mauta ambao ikiwa ikiwa ikiwa yule ambaye na na na mtume mtume alayhi alayhi azza ಲಹ aseme قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْحًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ أَيَنْ جِنِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْحًا مِمِي سِي مِلِكِ نَفْسِي أَنْكُ مَضَارًا وَلَا مَنُفَعًا فكيف بغيره من خلق الله؟ هنا توصل بالأموات وكما قلنا هذا النوع من التوصل شرك بل هو شرك اكبر مخرج من المله او كذلك المثال الثاني من, من التوسل الممنوع ني الى توسل انه يكون وسيله المفضي الى الشرك ني توسل يا يجيك يقربشه مع الله سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين بذوات المخلوقين كذاتيا ذيومبه that ya kiume kwa hivyo hapa ni muhimu upambanoe haya mambo mawili kiume akiwa ni abdun salih wakiwa ni abdun salih inafa inaruhusiwa an tatawassala biduai unajikurubisha kwa allah subhanahu wa taala kupitia kwa dua yake sio yeye mwenyewe kiwiliwili chake la lani kwa sababu tawassul بذات المخلوق وصيله مفضيه الى الشرك هو ينakuwa njia ambayo inapelekea katika katika shirka وانما يتوصل المسلم بدعاء العبد الصالح وهذه دليل ambao tumezitaja فلهو كيتu chotote ambacho hakimo katika haya mambo ambayo tumeyataja miongoni mwa hivi vifungu vinaingia katika التوسل المحرم او التوسل الممنوع kwa sababu imani shirki au ni wasila ambayo inakuwa ni mufudia ile shirk zimemba dakika tano mpaka swala kutimia kwa hivyo tunatoa fursa kwa wale waliona maswali hasa maswali yanohusiana na mambo ya tawassul eh, au ngine kama haya kama kuna mtu ana utata au ana kitu atakakuauliza haya na tumekwishakueleza mambo ya tawassul kwa hivyo sija tena wakaniuliza jeu kusoma tawassul inakuwaje شو هي له ذا مبه التوسل شو يا مالص نعم يا شيخ نعم يا مشو ايبي نعم التوسل بذات المخلوق هذه وسيله تفضي الى الشرك نعم ال ال الذي المطلوب والذي ينبغي هو التوسل بدعاء المخلوق بدعاء العبد الصالح اذا كان هذا المخلوق عبدا صالحا تتوصل بدعائه لكن ليس بذاته ليس بذاته نعم نعم التوسل بالدعاء التوسل نعم جائز جائز هذا لا شك التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاه والسلام جائز التوسل بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم جائز نعم نعم نجي اماده انقول تشكوا مساله اللي هو ketika نجي اماده هذا كيبكينا وقت على فتقب نفس ان شاء الله اوله زيد يلي مصالح الدنيا مادة لي هو حتت مساله هيه تو تماليز تمام احسنت احسنت يا اخوي اخي الكريم نعم تواصل يا نعم بيبي بي. ya karim Kama anasema yule kwake akuombe kwamba kwamba kwamba ni ni ni sahih huyu huyu Sisi hatuna Hatuna Hatuna dhamana dhamana dhamana hiyo hiyo kwa kwa alayhi ಮಕ್ಬೂಲ್ಬಸ ಕೆ Wa huwa ನಮಾನ Kwaaki, kwa hivyo yule unaikonda kwa ki, kumomba, yurja, inatarajiwa Na inatarajiwa kutoka mana na dhahiru salah ule, ule wema unawadhihiri kutoka kwaaki. kwa ki Kwa hivyo haya ni matarajiwa Sii ihtikad, unayoyoyenga katika mwe wako Inakuwa ni iman, unayamine una kapsa Na unaitakidi una kapsa kwa mba mjahuyo Dua yake, akinuwa tumikoro na mna hii, kwisha Sina mna hii نعم هذه وسيله تكون وسيله لا شك نعم. نعم انما هذا رجاء ترجو ان يكون دعاؤه مقبولا عند الله عز وجل هنا ترجى ان دعاءك مقبول باذن الله ديما لما tukasema katika hii saymu ya 3 كثير من العلماء يحبذون ان يدعو الانسان نعم بنفسه أن يدعو الانسان بنفسه نعم نعم احسنت نعم كان يقول انا واقفه اشهدات امم واسمعنا الكتاب سمي الكتاب سبحانك وما انا من العابدين نعم نعم عند ربه مرزقون لكننا هذه حياه برزخيه حي. نعم نعم <تصفيق> <تشعر تصفح> لك... اي منك ياك يقول انا واقفه اشهدات اللي واقفه نعم لكن هي مو هي ياس... مو هي ناسما كما بايقوا معك هو واقفه ناسما كما بايقوا نين يسمي كما بايقوا كسبه هو اكو حي نعم هذه شبه هذه شبه نعم هذه شبه شبه باطل وهذه الحياه حياه برزخيه لا شك ليست كحياتنا هذه نعم ايوه نعم هذه من الشبه ايوه سيو نعم امم أهور. نعم ساسا وامبيه وكمليش هي الايه سمعها جهاه الفمبل لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتكم اويزا انتو متفهمين مبهويه بقى ساسا اويز اذا هذه الايه نزلت في زمن الصحابه ايه هو لازم نشتكي نعم ايه احسنت احسان فوهو lazima ushtuke wasikutege kabisa usite usiteguke lazima ushtuke na wakitoa hoja kama hizo ninazozosoma za aya na nini aya yenyewe inaponile ile ile aya inamrudisha yeye mwenyewe aya ile ile yenyewe inamrudisha aya hiyo na adilla ziko wazi kwa sababu yangekuwa mambo hayo lao ingekuwa ni atawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit law kana jaizana lakana aula bidhalika man umar ibn al-khattab لكن عمر بن الخطاب كما في البخاري من حديث انس قال اسمع كنا نتوسل بنبينا فتسقينا وانا نتوسل بعم نبي ليش يتوسل بعم النبي لماذا لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لان عمر عقيده كانت عقيده صحيحه عقيده تامه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بلا شك احسنت بلا شك نعم نعم يا عاصم ثم نرجع الى ابراهيم نعم نعم ها عندنا هذا نعم نعم حديث موضوع هذا الحديث موضوع باطل لا يصح لا اصل له لا. لا اصل لهذا الحديث نعم ان تخبرهم اخبرهم هذا الحديث موضوع اخبرهم ويبلغ الشاهد الغائب نعم بلغهم ان هذا الحديث لا يثبت لا يثبت هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ابراهيم هذا يدخل في دعاء العبد الصالح يدخل في دعاء عبد الصالح نعم جائز جائز نعم جائز هو في الصنف الثالث كما ذكرنا في الصنف الثالث نعم هاي سيئو وقت غاية بسم الله ناونا هنا رغبة كوبة يقول إذا هاي يكيو اسي ريفو ارتاريش كوا كما اسوال ريفو ارتاريش كدرسة ناوكوجا نعم ايه وهم بينا مجيني وهم بينا مجيني ايه يعني ايه ايه na watu ambao wakiomba dua wa waombea watu pamoja na majini lemboni pefando katika dua vipi unasema unasemaje laa lem lem yarithe sunna lem yarithe sunna haikuja katika sunna baada katika mafundisho ya Mtume aleyhi salatu wasalam naam Mtume ametufundisha Qur'ani imetufundisha tuombe Na, والسلام, paali, tumambia, tukiombe, sisi, tukiombe, na, na, na na na sunna za mtume alayhi salatu wa tuombe Lakini Lakini sisi sisi tuombea majini majini vile vile Atujui ya la ಸುನ್ನ ಹಲೇ ಸುರಾತು ಸಲಾಮಿ ಹಲೇ ಸುರಾತ್ಲಾಮಿಫಿ ಕಾಬ ನಾ ಫ್ ಯಾ salatu nnaria naam salatu nnaria ni aina ya sala ambayo miongoni mwa zile sala zilizotungwa sio sio maombi ambayo yamethubutu katika sunna za Mtume عليه الصلاه والسلام ni katika yale maombi ambayo yame tungwa na watu wakatengeza maombi yanaoitwa salatu nnaria ya. sasa ili maombi haya tueleze alafu ijie katika hukumu ya kwamba inafaa au haifai lazima kwanza mjue salatu nnaria ni nini na haya ya maneno yaliyomo ndani ni maneno gani? Allahumma salli salatan tamma wa sallim. Ee Allahumma. Awama salli salatan kamila wa sallim salaman tamma paka mwisho wa maneno hayo paka mwisho. Si siku yake leo. Kwa hivyo ni maneno ambayo inshallah tutakuja kuyaeleza alafu tuambie kwamba haya maneno ni ni jaiz au ghairu jaiz kutokana na haya maombi yaliyomo ndani. Lakini inatosha kwamba haya maombi لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولا عن احد من السلف الصالح الى جبل الاطاز نا مهمه سنه kujua ايوا الاخوه ان باب الافكار هي يكون الذكر مبنى على التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم afkar sahiha ni zile afkar ambazo zimepokewa kwa kwa mtume عليه الصلاه والسلام mpaka kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam na alayhi vile vile tumefundishwa katika sunna sahaba tu rasulillah wakamuliza ya rasulillah kaifa nusalli alayka ewe mtume mwenyezi Mungu tukusalie vipi mtume عليه الصلاه والسلام akawafundisha hatha sahiha au la sahih fi hadith sahih mtume akawafundisha akawaambia semeni maneno yofuataayo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir alhadith kwa hivyo mpaka kumswalia mtume alayhi salatu wasalam mtume yeye mwenyewe ametufundisha fakaifa yaliku bina alyawm vipi na inakuaje leo yale mafunzo aliyotufundisha mtume yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akatambia mkitaka ku ni swalia mu ni swalie hivi halafu leo mwanadamu aje jitengeze swala yake huyu mwenye wao naona jamaa neno hapo hadi mukhalafa au la hadi mukhalafa hadi nabii sallallahu alaihi wasallam na hiyo ni moja mbili tatu itakuja katika darasa itakao kuja baada ya kuwasomea waislamu wote wajue salatu naria ni swala gani ni kwa Kiswahili salatu naria swala ya moto hay wendo katafuta tamkolea kwa Kiswahili tafsiri ya suratu an-nari ya kwa Kiswahili nini alafu tuje tu yaeleze maneno haya tamam ya khe alkarim barakallahi fik subhanak allahumma bihamdika shabbalah ilahe illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala ali